ب س م و ل و ع ه النابلسي ر ح م م ا للعلوم ر ح م ن ع م القرآن, بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الاسلاميه ب ي ن ا ل ش م و ا ق م ر ب ب ح ن ن و ا ل ج والشجر س ا والارض س م ء ف ع ه ا و و ع الميزان ألا ت ط غ وضعها ا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان في ل أ ر و ض ل ل أ ن ا م فيها ف ا ك ه ة والنخل ذات ا ل أ ك م ا م والحب ذو ا ل ع ص ف و ا ل ر ي ح ا ن ف ب أ ي آ ل ي ر ر ب ا ت ك ذ ب ا ن الإنسان خلق م ن صلصال كالفخار و خ ل ل ق ا ج ن من م ا ر ج من نار ر فبأي ب آلاء ك م ا تكذبان رب ا ل م شركه ق ي ن و ا ل ه ل ى شركه ب م ا برزخ لا ي ب غير ا ن فبأي آ ل ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن يخرج م ن ه م ا اللؤلؤ و ا ل م ر ج ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا تكذبان و ل ه ا ل ج و ا ا ر ل م ن ش في ا ل ب ح ر ك ا ل د ع ل ا م ف ب أ ي آلاء ربحيه ك م ذ ا ن كل م ن عليها فان و ي ب ربك ق ى وجه ذ ن ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م فباي أ ي آ ل ربكما تكذبان س أ ل ه من في الاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان م يا ع ش ر الجن و ا ل إ ن س إن ا س ت ط ع ت ت م أن ف ذ و ا أقطار السماوات والأرض فانفذوا, فانفذوا لا إلا بسلطان من تنفذون أ ف ب ي آلاء ربكما تكذبان شركه س الهدى شركه و ن ح دعويه غير ربحيه ذات م ض ب ا ن ف إ ذ ا ش ج ت ا ل س م ا ء فكانت و ر د ة ك ع ه ا ن فبأي آ ل ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ف ب أ ي آ ل ا ربكما تكذبان ف ي و م الاسلاميه أ فبأي ب آلاء ر ك موسوعه ا ت ك ذ ب ر النابلسي م م ج ر و خ للعلوم ا ل ا س ل ا م ي موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه جهنم هذه جهنم الجنه ت ي يكذب بها ا ل م ر م و يطوفون ي ن ب ا وبين حميم آن جهنم هذه التي يكذب بها المجرمون ي موسوعه ن ب ي النابلسي و ب حميم آن للعلوم ا ا ت ك ذ ب ا ن س ل م ن خ ا ف م ق ا م ر ي ه جنتان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 ف ي ه م ا ع ل ه د ت ج ر ي ا ن ف ب أ ي ه غير ربحيه ذات م ض م كل ف ا ك ه ة ز و ج ا ن ف ب أ ي آلاء ب ك لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي موسوعه النابلسي ج ت ي ن د ن ف للعلوم الاسلاميه لم يطمثن إ ن س ق ب ل ه م و ل ا ء ا تكذبان ل ن ه ن ا ل ي ا ا ق و و ت ل م ر ج ا ن فبأي ى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 إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما ومن جنتان فبأي ب ر ك م ا تكذبان و م ن د و ن ه م ا ج ن ت ا ن ف ب أ س ي ل ل ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن س ل ا م ت ا ن ف ب أ ي آ ه موسوعه ا ب ل م ا ت ك ذ ب ا ن ف ي ه م ا ع ل ا ن ا ل ض ا س ت ا م ي ه ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه م ا ف ا ك ه ة ونخل و ر م ا ن ف ب أ ي آلاء ربكما تكذبان ف ي ه ن خ ي ر ا حسان فبأي آلاء ت فبأي ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان آلاء